بتحرير النغم فيه يعني يلحن صوته يطلب حاجته قال بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب ا ل ب ت ة إ ل ى قصد ا ل س خ ر ي ة لما شخص ياتي يناديك يلحن اسمك تصور ما أ ر ي د امثل لست منشدا